ما شاء الله لا اله الله لا عليه مولانا في تصافين سنن اسمي الاراء كما قال الله هذا درس المبتدئ في صحيح الجنات يدرس الله وها نحن في قتال ومواضع الصلاة ومع الباب الثالث والعين باب يجب إثياء في المسجد على المساجد عن المياه قال وعدتنا قطيب بن سعيد وإسحافنا إبواريم وسويد بن سعيد والحبتان ويعقوم دورتي يقول إبواريم الدواقق كلهم عن مرواب الفزارب قال قطيب بن عدتنا الفزارب عن عبيد بن بن فصمم فالعدل نزيد بن الأصمم عن أبي غيره قال أتى النبي الله صلى الله عليه وسلم رجل أعمى وقال يا رسول الله إنه ليس لي قائد يقود لك للمسجدك فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرخص له فيصليك البيته في فرخص له فلم نهول ما دعاه فقال أن تسمعوا النداء الصلاة المراد سماع النداء الصوت المعتدد قال نعم قال فأجب بعد أن سوق معنا بيانة وجوب صلاة جمع من كتاب الله وسنة رسول صلى الله عليه وسلم وهذا هو الراجح من الأقوى جاء هذا لمن كان أعمى عضر في طلب الجماعة حيث لا طائد له ولن يستطيع الذهاب إلى المسجد وكذلك من به مرض هل يستطيع هل يعرض الوخص له في هذا الباب بين حديث هذا الأعمى وحديث إجبال إبن من النبي عليه الصلاة والسلام صلى له في بيته ليتخذ المكان يصلى حيث لا يستطيع الذهاب إلى المسجد وسيأتي معنا. عليه وقال فالعلماء أرجعوا على هذا الحديث حديث أبي هريرة بأجودها منها أن النبي عليه الصلاة والسلام اشتهر في أول إستهدى رأيهم ثم نزل الوحيد بعد ذلك بالفرخص كما رخص لعدبان المال ومنهم من قالوا لا كانوا نجم وجوه أخر غير هذا الجنب فسواء هل أول هك المرض ومنه العمر عبره تدخلوا فيها من الجماعة وذكر العلماء أعظام ترك الجمعة والجماعة واحد المرض إنسان المريض لم يستطع الذهاب من الجماعة وحضوره عليه الصلاة والسلام لما مرضه صلى في بيته وحزرة عائشة كان يمرض على حزرة عائشة كان يصلي وكان يؤمن أبو بكر الصديق أن يصلي الناس على فإن المرأ مسول لترك الجمعة والجماعة فهو عبر الله والمرأة المرأة الذي يشط على المرض ان يحضر بسبب لي او الجمال الثاني الخوف خوف من سبع خوف من بايمة خوف على بسك ومن لبن الثالث مدافعة الاخبتين لا سرط بحضر الطعام ولا هو يدافع الأخذفان إذا كانت المدافعة تمنع من الطمأنين والخشور هناك مدافعة ومدافعة مدافعة لا تشغل ولا تشويش الخاطر فلو صلى هو على هذه الحال لا بأسا فقال الرابع من يخوض ويعماله إذا مشى إلى الجمعة والجماعة ضع عماله والخوف متحق الخوف متحق لنشى الخوف وهميا احتماليا ليكون بغلب الظن أو يقين الخامس المطر أو الريه الشديد المطر يجعل المرأة ربما يجمع الصلاة ربما يتخلف عن الجماعة البرد الشديد الرياح الشديدة الوعى <تصفيق> طبعا هذا يكون في حق الرجل وإن المرأة خير وصلاة دائما يكتب خير وصلاة دائما يكتب السالس تطوير الإمام تطوير ممي يطول تطويل يمي الشخص ويشق عليه كما وقع بالمعاد أنه كان يصلي لشاهد أخيره مع نبي عليه السلام ويذهب يصلي بطول إمامه هي لون أخلة ولون أخري فجاء رجل صاحب مواضح ويصلي أراد سقيا أرضه ومعهم فلما رأى معادن شرع في التطوير انفارض فصل الأشياء وحيه ثم وجاء العمل فلم ينظر النبي عليه الصلاة والسلام على الرجل وكان الوحي ينزل هذا إقرار أنه في هذه السرعة لأنه سأصدق إمامه سيطيل تطويلا يشوق عليك للنهاية ربما يقع هذا حق رجل شاب كبير ربما يقع في حق رجل مريض أو رجل مسافر على موعد إذا انتزمك هذا الإمام بالتطويب ربما يكون هذا الصفر أو هذا الموعد السابع تقصير الإمامي تقصيرا مخيما أحيانا صر الإمامي فلا يقيم الرفوع ولا السجود إذا انقصر تقصيرا مخيما لا يقيم الأوكان إذا نقرها نقرى وراها هذا تقصير مخيم بالصلاة ومع أركانه الثامن حضور الطعام رجل له نهما بالطعام لو حاجة ملحة بالطعام إذا مسأل الصلاة يتشوش خلقه وينهب بشوعه ولذا يقضي الطاضي وروه الضار إن هذا يشوش علينا وكذلك لا يفعل لا هو جوعان لا يفعل قاضر وهو في شدة البلد يبتعس لا يفعل وهو في انتظار موعد طائرة ومين ذلك خاطر وشوش كذلك عند حضور الطعام إذا أقيمت الصلاحة على العشاء فبدأوا العشاء خذ منه حاجات المعتادة في الشبع بعض الناس يقول يأخذ ما يسده للمقاب لا لا يجب والمراد هو الطعام الأساسي ليس المراد بالطعام الذي هو كالفاكهة وكاللدان تفاكه لا المراد هو الطعام الأساسي الذي هو صند الطعام الى التاسع النوم يغالبه النوم يغالبه النعاس معنى والمسألة هذه فاته الصير رجل النام واخذ بأسباب الاستيطار ليس في النوم تفريط إنما التفريط في اليقض وقد نام النبي عبد الله سلام وأصحابه في الوادي لما كانوا مسافرين وكان البلاد يكلأ له من ذلك فأخذ البلاد أن نعصر كما استيضروا على حرب السلسة من نمع صراطه أو نسيئا فلنصليحنا طيب الرجل سينام يطلب المعاصر النوم وممكن ينام ونزال للوقت بطيا لباس لو, لو تغلب عليه نوم ويمكن أن يستيقض قبل حمود الواضع لو نام لباس لحظة لكن لو نام لو نام وما بطي من الوقت إلا يسير ويستطيع أن يصل للصلاة ويغالب نفسه يجب علينا صغف الوقت قبل ولا يناد ولو صغف الوقت وغالبه النوم ونعاس وخرج الوقت يعيد السلام يعيد السلام حكم هذا الذي يغالبه ونعاس ويصاله فحكم النائم ومن حكم من نام عن صلاة النوم المسيح داخل في هذا العموم كذا بسألت النوم فيها صور في أحوال بالعاشر انسيا انسيا رجل نسي غفل عن صلاه الجماعه غفل عن الصلاه من اولها الى اخرها نسي كما نسي ابي العصر يوم الخميس ثم صلى الا بعدا واذا كان الانسان اعمورا بأمر النسيان عن بكل وقت الصلاة والخروجين فلن ببأوا له الصلاة حضور الجمعة والنبي عليه الصلاة والسلام قال رجع عن هذه الخطأ والنسيان وما ستقربوا عليه الحال العشر الصبر إذا تواصل السيد إذا تراصل السير فإذا كان المسافر نازيلا نازيلا في فندوق في بيت لكن هو مسافر وسمع النداء يلبي ويصلي الجمعة والجموع الثاني عصر من أكل بصرا أو ثوم والمبسوط إخوان أنه يعطي البصر الغفاؤم بني تشاهد لا بني يحتال على فرق الجماعة والجمعة لو فعل بهذه النيا كان أثم لأنه تحيا على فرق واجب وفرق إذن البصرة الثوم من أي أين وما ينزل البصرة الثوم فالكرار ومن لذلك أكلهم منيه من الشيخ قصد بالشيخ هذا شيء مباحب قصد بالشيخ لكن لو أكل هذا ويقصد أن يتفلت من الجماعة والفوع فهو ثلاث عشر خوف بضياع المريض أو المريض يعني أنت أول مرافق لمريض لو مشت إلى الجماعة تضرر المريض المرافق لك لأن أنت مرافق لك أو المريض أنت حارس على رغي المريض ومشير الى ربما يضيع الله اعشى خوف فوات رفقه في سفر الدنيا خوف فوات حفظه. من به بصر من به بصر رائحة مدينة تنبعث من فمي أو العلماء مختلفون فيها هل يطلب الجماعة لكي لا الناس من المعصرين دار شخل لطيبين إلى أنه يطلب الجماعة والشيخ الألباني رامي الله رامي الله عالمان زمي عام فلا لا هذا لا دخل له فيه البصم الثوم هو المتدخل فيه في إلى كنه أما البخر هذا فهو مبتدى ولا بأس برأي الشيخ الألباني كل هذا لبأس برأي الشيط الألماني في هذا لو أنه مثلا قاموا بالصلاة ورب هذا الرأيها لبأس معيني من هناك بعض العديد هي أنه عن تغطية الرجل تمام بالصلاة لكن بحاجة للجوز كان يكون الإسان عنده زكام عنده زكام وإذا كشف عن فهور وبالصلاة يتضرع فلا باس لو ضبط اذا نكمل الان انسى الكره لنبدا 7 16 10 بسم الله واحد ومنه الاعمال منه حاله الاعمه منه حاله العمى اثنين الحديث حديث النبي عليه الصلاه والسلام لما قال لا تسمع بذا هذا مؤول حديث مؤول وأولناه بين نجمع بينه وبين حديث فصة أجبال المالك كما أباره فطلب النبي عليه الصلاة والسلام أن يتبذ في بيته مجزيداً ليصلك به الفرق لأنه لا يستطيع يدف إلى المسجد بينه وبين المسجد الوادي بينه وبين المسجد الحوام السيون وإلى ذلك الماض اثنين الخوف الخاضر الخاضر من السابع الخاضر من العدو خاضر من السابع خاضر من بعين خاضر من النهار المسجد مخاضر تغنب على النفس لو انك بسيت المسجد او الجماعة ترمت نفسك وهلاكت والخاضر هنا حول. الخامس بدعه الاخضرين وبعض الاخضرين وتكلمنا على الله, الله. من يخاف ومن يخاف بعماله والخوف محقق والخوف متحقق نعم الخامس المطر او الريح الشديد المطر او الريح الشديد السادس تطويل الامام تطويلا مملا لا تطويل امام طويلا مملا يشق على الناس وذكرنا جميل من السنة نعم تقصير الإنام تقصيرا مخل بحياة الآيقين من الأركان معنى إخوان كمان يأخذ الصلاة ناقر فالصلاة التي صلوها الأعراض يحوض النبي على اسم سلام حتى قالوا هنا ينرى حسين وغيرها تعلمين لرسول الله نعم حضور الطعام وهنا موجود حتى الآن في بعض مساجد وكان من قبل كثير كان من قبل ومن زمن طورة حين ينتشر العلم من يوم الحمد لله فيه تحسن كبير وفيه انفتاح الناس على العلم معرفة الدليل معنى السنة تطور يعني تشعر النبي عليه الصلاة والسلام في الصلاة كثير الناس ينتزم بهذا احنا في الزمن اول ربما تطفل كبير من المثال الامام أم هو منه الصلاة فكان يسرق من مقوعه ويسرق من سجوده وتكلمه محسوب عليها كان كذا الأرض أنا أمسك هذا من القصار لكن اليوم الحمد لله خبما كان انقرض هذا الشيء خبما يكون انقرض إلا في مواضع نادرة قريمة وهذا الفضل لا ولا الحمد للدشر العلم يعني. العلم إذا جاء طالب البدع وطالب الخرافات والزعبلات والاصطاء او سبب العين سبب السن السنه لو تخرج منك انطقت بالبدع نعم تنبغى فجميل التاسعه تسن النوم النوم النوم بالغالب ها الغالب النبي عليه الصلاه والسلام ليصلي عليكم ما الشيطان فإذا نعسى فقال بيهاربون لعله يقول يصلي فيسبو نفسه فيسبو ربهم لعله يقول الله مغفر لي فيسبو نفسه ليه أنه عاس وهذا أمر وارد لأن النساء إذا يستعجم على يساني القرآن ويختلق يختلق القرآن على يساني ويختلق وهم يوقف الأيام من هنا في سورة ذالية والعكس رجل الله العاشر المسياني العاشر المسياني جميل الحد الصفر إذا تواصلت السيد الصفر إذا تواصلت السيد وأنتم تعرفون أن هذه كلها مدرجة الحديث الذي فيه أن الله سبحانه وتعالى يحب أن تؤثروا خصفة كما ينفرها أن تؤثر مع عصي ما الوجهة من نفسه الشاطئ المهمة في حال المرض كما كان يعني يؤتى بالرجل يهدى بين حتى يقام في الصوف رب رجل يحتمل ونادى الخشوع إذا قام في الصوف ربع أراضي وآخر لا يحقن فالناس ليسوا سواء احتمالي من ألم ووجع أنا أخوه؟ نعم كان عشر من أكل وصلا أو شو ونحن كنا كل هذا الأخوة محبول على سماع الجداء الصوت الوداد الصوت الوداد الذي ليس أمامه حائل في اعمال كبيره في كل الدنيا على الصوب جبل كده في كده في المعتاد بلا حد امامي بلا حد امامي انا هذا ينزل شخص هناك وفعلا عندهم لو عشتوا في البادئ او الصحاري لو جيتوا ان ما في بيوت عاليه كل بيوت قصيره صغيره كده من يطلع بأبن البلطار بيدي من هذه البيوت الصوت ياسري ياسر في الفجر تأتي بالصوت ياسر وإلى ياسر إياكم لناك الياح صحيح الصوت ياسري أكثر إذا كان لناك الياح شديد تحمل الصوت كنا نسمع هذا الصوت إلا مكفر من مسافات حيث لا حوادث ولا حوادث فيسر الصوت الإحشاء يسر الصوت الفجر هم أيضا نعم ولا شك أن بالصوت المعتاد الآن له طعم وذوق ما نعتد عليه أكثر من طعم وذوق المكبل كالربان له ضوق ثاني لسيما إذا كان كان بالأذى على السن نعم خض المريض أو الميت طيب أرجع لنا جاني من عند السفر إلى الدواصل دواصل, دواصل السيد السفر إلى الدواصل السيد هذا هو راجع من الناس من يقول أن المسافر تسقط عنه الجمعة والجمعة ولو كان نازلة في فندق في بيت كبير الصحيح وجوب الجماعة في السفر والشرح إلا أن يكون في السفر تواصل السير وجلت بي السير لا بأس إلا أن ينزل فهنا تأتي أذيلا مجود صلاقي من جمعين. نعم الثاني <تصفيق> عشر من أكل بصل أو التوم من أكل بصرا أو التوم فيه قلنا من المزمة لأكل بصرا أو التوم من باب التشاجر من باب الإباحة التشاجر والمقصودنا اجل مصر او ما نيه ايده ومقام مقامهم من الكراد وميدا ومن خصائص النبي لا يأكل بصر ولا ثوب ولا مقام قام قاموا لا نجي ان ينظر فنجيئا ولا مطر فانه ينادي من لا ناديه على ان نحن فإن أكلناه ربوخا فبقى نعمة إن أكلناه نيئا فهنا صلاة الجماعة أنت تعتزينها وتحرم خواب الجماعة معناه جميل وقل إذا تقصد وتحيى بأجل البصر الثوم وما قام بأمامه يريد أن تخلص صلاة او الجماعه هو افد هو نعم خوف ضياع المريض او من اسماء من اعضار التخلف عن زياره المريض انت مراقب للمريض ولو تركت المريض ولو لاقي ربما يتضرر المريض فتبقى معه وانت موجود نعم الخوف من فوات ربقه في سفر ونحن هي الخوف من فوات ربقه في من بيه البخر من بيه في فمن أو في أنفين والعلماء مختلفون فيه وكنا راجع أن يذهب لصلاة الجماعة ولا يتخلم لأنه لا دخل له في البخر هذا أو المرض انما هذا شيء مبتغى به العبد ربنا رايه ويخفف من هذه الرائحه لكي لا يتعدى الناس بجواره في, في الصبر نرجع ثاني وراكم يقول هنا هل تسمع النداء قال الرسول صلى الله عليه وسلم عند قال نعم قال قلنا الحبيب مؤول وسبب تأويلنا الآن عليك عليك أجمال من مالك الذي سيكون عبد الله أيضا في الأبوابها من الحقار باب صلاة الجماعة من سنة للهدى وضد الهدى الغي وطلق والحرمان من الهجو قال حدث أبقى النابي سيد اسمه عبدالله قال محمد قال حددنا محمد بن جيسة العرب قال حددنا زكريا ابن أبي زايد قال حددنا عبد الملك بن رمي عن أبي الأحواص والسلام بن سليم قال قال عبدالله الله من من المسروح لذكر الإسناد الكوفي وفي عبدالله هو كم السور وهذا إسناد لقد رأيتنا وما تخلق عن الصلاة إلا منافقهم قد يعني علم الفاقر عفنا الله مريض إن كان المريض يمشي بين رجلين شوفوا دليل المرضى حديث عبد الله المسال معلم وإن كان المريض بعض الأحوال, بعض الأحوال. وإلا النبي عليه الصلاة والسلام لما مرت تخدم مع عصر الجماعة وكان الواقع يصلي بالناس لما وجد نفس الشاطئ صلى الله عليه الصلاة والسلام وصلى بعض الصلوات معهم الجماعة فقال إن كان الضريض لا يمشي بين رجبين حتى يأتي الصلاة وقال إن رسول الله صلى الله عليه الصلاة علمنا سنة الهدى وإن اليسول يموت الصلاة في المسجد الذي يؤذن فيه قال حتنا لأبقر النبي شير قال حتنا لفضل النبي أبو العين عن أبي العميد عن علي الإبقراء عن أبي الأحوص عن عبد الله قال لنسى الله أن يرضى الله غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلاة حيث اينا نبينا فإن الله سرعى العبيد صلى الله عليه وسلم السنة من الهدى أين وما يندرج تحتهم عبادات ومعاملات أداة وحضار وشرط ذلك رابط وإن أولا من تصور أما قوما يطرقون صلاة الجماعة كم حرهم من هذا الشيء صلاة معنا نقول أن من الناس منطل صلاة الجماعة مستحبة منهم سنة وكرة ومنهم منطل من يصن الجماعة فصلاة الله ضمن والمناب الثالث قولوا منطل صلاة الجماعة واجدة وَإِنْ كَانَ مَنْ صَلَّى وَحْدَهُمْ صَلَاةُ الْمُسِئَ الْصَحِيْحِيُمْ وَهَدَهُ صَحِيْحُمْ فَاللَّهُ مَنْ صَلَى عَلْ يَوْطَى شوفوا كلام يوم صحيح هذا كلام فقيل أُمَّهُ المجدد لما صحابين جديد مَنْ صَلَى عَلْ يَوْطَى اللَّهُ غَالَ مُسْلِمًا فَلْيُحَاطُوا حيث ندى بهم فإن الله شرع من أبيكم سنة من نجال يكلم أهل الكوفة وإنهن من سنة من ولو عليكم صليكم في بيوتكم كبير صليكم لخالكم في بيته لتركتم سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم ولو تركتم سنة نبيكم ومن ثم يتطهروا فيغسلوا ظهورهم ثم يعمل الى مسجد من هذه المسجد الذي قد الله له كل خطوه كان خطط يسونه حسنا فيرقوم بها الى ذلك عنه من المسلمين والقدر انتم ومن يتخلق عنه إلا منافق معلوم لفظه ولقد كان الرجل يؤتى بيه ماذا بني رجل حتى يقارب الصفق باب عن الخروج من المسجم إلى ذنب المؤلم إلا لحاجة مضرورة حاجة وضرورة قال حدنا أولا بسيدي قال حدنا أولا بل أحص عن من المهادر عن نبي الشعبات قال كل قعدا في المسجد مع أبي رويرا فأدى نماذي وقال رجل من المسجد يمسين ليس ملكة ولا ضرورة فأتبعه أبو غريرتها بصلاة حتى خرج من المسجد فقال أبو غريرتها أما هذا فقد عصر هذا القاسم صلى الله عليه وسلم يعني هذا معصير كل أخر رضي من عصر جماعة وليس منك داعي من فقد أثب بها بل هناك واحدة حديث قضل لأن من فعل هذا في شرفة شعر المطار العمر قال حدثنا هذه عمر المكري من هذه عمر المكري ماذا عمر المكري هذه عمر المكري العدمي نزيل مكري حدثنا سبياء بن عيائي أبو محمد بن ميمون الهلاسة عن عمر المسعين عن أشعر من الشعفاء المحارب عن أبيه قال سمعك أبا هريرت ورأى رجل أن يجداز المسجد خارج المهدد وقال أما هذا تضعصى ونظروا على نفسه الصلاة النبي وقال فوقت على نفس السر وفوقت على نفس الشوش فوقت على نفس أما هذا فقد عصر الانتصر مع الإذن وفي هذا أن الصحابة كانوا ينفرون الممكن ويأمرون بالمعروف ومنهم أمر غير حافظوا الصحابة الكرام رضوان الله عليكم علمت وودها وأرشدت ونهى عنه وأمرنا معروف ومسيطة ودين الحكم لنا حلص منه ونصيحة منه المسلمين أما هذا قد عصى أبا القصر. وهذا له حكم الله فهو ممر صريحا معنى الوان فقد عصى أبا القصر. وأبو القاسم هو كنية خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم من كنية من كنية خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم على قول المرضى فنكتنى أحدها من كنية والعلماء الذين حتنوا لهذه كنية هم متأولون من هذا متأولون من هذا وانتمس لهم بالأخر ومنهم يقول كان هذا لا يقصد لزمال النبي عليه الصلاة والسلام عند رجل لأن النبي عليه الصلاة والسلام مثلا كان لنشف السورة فقال رجل وقال يا عبد الغاز فانتمت النبي عليه الصلاة والسلام فقال رجل ما عليكم لما علي وكان هذا خصر لزمن النبي عليه الصلاة والسلام فالصحيح أن نري مطلع في زمن المطلوب. قال فقد عصر أبا قاسمي ومحمول إن هذا الإنكار من ورائه مصلحة تتحقق أما إذا نجد من المصلحة تتحقق إنما تحبث فينا ومفسنا تكون في الإنكار إما سرا على انتظار وإما بالقلب القلب ما يكون الإنسان في, في الباكة لنكرت المساجد لراعي مسألة المصابة المفاسة كنتم إذا أنكرت هذا المسجد وجد إلى تقول أما هذا وتشور على الرجل الكبير أقلع صعب القرصة أيوة. والله مع أنت تنصر هذا المسجد حتى تهدد إذن انت فورت على نفسك المصابة يجمعهم هم يتخاصم مع ويتجادل ويتضارب داخل المسجد وقد يكون خارج المسجد اذا الانسان المعروف النعم يمكن يكون فقيها حكيما حليما والا ان شعر السكون معنا وكل الامر في تروح تعمل كاب الوهاب وغيرها عامل صحابي جديد ناس كلهم في ذاك الزمان عارفين يحتمل قبله إذا نكلم عادش يستجر يكلم ولا يعرف لهم مقررين بهذا ويعلم من يكلم يعلم من يكلم ويعلم من يشير إذا بالقبل القبل هذا الناس في ذاك الزمان إذا مصحوا من بصعف. إذا أخبر عنهم يصبح خير والله والله يريد للخير عندما تجيز ان تتعبد مع بعض الناس كده يحدد عليه حتى إلى طيلة الساعة سوء الساعة الخاصة والعوامة معنى فلن يكون إنسان حكيماً صيراً يقول حكيماً حليماً عليماً بما يعمر ديانها أربكم وهنا أيضاً أربماً تدخل بعض المساجد تجد من يعمل ايه بيشعر بالباسملة ماذا فتيجي انت معنى الصغير انت تشعر بالباسملة صار معنى فريق وانت معنى فريق صاروا يا قيادة ومعنبس اصلي معنى ومنع المسجد منه الى خير وزابوا لمسجد وحفروا واحد صوفي او واحد خبوري وانت بقى جعلت مسجد فبالحكم ايه بقى تعني المغنور بغفر وليم وفق وحيم أما أنت تتعجّد أقول رائرة أنا وكانت ورائرة أعلم أنا أستجري كلمة أنا رائرة أقول له أما تنكر عليها لكم ما الله الله أقول لكم أساوي الصوت فأجام ورائرة في إطار مساعدة فقم أقول لي أساوي الصوت كده فقال شوف شو يعني إذا صادوا بقى مثلاً تخلونا الصبوة شوف شغل كنتمي دقيقاً أخيري شوف شغل إن أعلم بسرعة نخلص دقيقش على مشاغة مشاغة وعن أعمال إذا كنتم فعلت كم كم كم فإن دماغت الله يقول ثم راى هذا شب يعمله فقد عصى الامر الخاص اين الامام الجديد امال وقلبي من لي يسمعني الا ان <ماني> شاء الله <تصفيق> طلب <طبق> <باب> ربي الله اا ما افضل صلاه والصبح في الجماعه قال عدد الاشخاص لله فاصغر من صغير حسان المغسوج قال عدد عبد الواحد <حتى> وام زياد فلا حدث العثمان بن حكيم فلا حدث العبد الرحمن الذي عمره قال اتغل عثمان بن عثمان مزل بعد صلاة المال فقعد وحده فقعدت إليه فقال يا ابن أخي سمعت الرسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من صلى العشاء في جماعة فكأننا قام نصفا منه شو البركة البركة في ثلاثة شو أنا صار رشت للأبن قال إن جماعة عاية عاية صد لو قلت صد واحدة يجي كبير وتسهل وتقرأ تشوك أنا جبت بكعة بركعتين أنا سجدت السجد والأسجدتين فكن إنت مع الجماعة محفوظ ومن وسوس الشيطان محفوظ هنا عمد وقل نجع على السلسان بركة قال إن واحد وصفيريد عارفين صرير ان شاء الله ما شاء الله الصرير هذا القليم والاكل ما هتاكلش ده ولا حاجه شفتوا بتاكل مكرونه سمك دي كده وبتلف انما الفتة, الفتة, الفتة كل منا لو قاعد عليها مجموعه ياكله وتكفيه ويتبقى منه ويخلوه وسهل قال ليش معك إحداث التبع الهضم وهضم وهضم وهضم سريد النبي عليه الصلاة والسلام قال الفضل عايش على النساء قال الفضل على سير الطعام وهي أشياء بناها بغاكة كثيرة جدا وإحنا بغبنا منها النبي عليه الصلاة والسلام قال ليس فيه طنب جياعه الآن بس مك في لو جاء الطنب لنبتلك شرعه ويسمح كلام بنا على الصفحة ما راكش دعم هوايه ما تدخلش عطرة حسين تحب بيه شوية شوية من ذات طمره من بيه راكش ويكون فيها باركة لأن الطمر ما محتاجش الطبرياء ولا تتعمل لهم تخليل لهم مش عارف مش عارف تتسكب وتشتري فيش كلام بيه في للطمر الواحد لها قيمة غلائلية كبيرة الواحد فبالك تأكل على الضرب كده سبع طمرا في صعي البخاري وطبر العلم في غالي البخاري اي طبر كما عبتت اعلمت لماذا على ابناء بيت ليس في الطمر ايه لا في عمر ولذلك عائشة رضو معنى تشغر ايه وتشوف على الطمر والمعنى شاء الله يحتاج يدخل الهرن الهرن <تصفيق> فيحتاج ملح لا. يحتاج كمون وبهارات اذا ده في بركه فعلا وزيت الزيتون اللذيذ وبي واتدب فانه ينبت ويخرج من شجراته المباركه اذا في اشياء كده احنا عاملينها وهي فيها بركه الاجتماع على سفره واحده باش كل واحد بوصف واخد زوية كل واحد بوصف واخد بوصف كل واحد بوصف وده بيأكل الساعة مش 11 والتاني بعد الساعة 12 والتاني بعد الساعة واحدة والوابع الساعة والبعر متفلقين ما ينفنونش ولا طين للأجل السبب ايه انهم تفرقوا بالطعام وطعام الوثنان يكفر الله طعام هربعة كمانا جاء كما في حديثه عشي اشتكر الجبي عليه الصلاة والسلام نأكل ولا نسبع نظمر ايه ايه اللي بيحسن قال لعلبكم تتفرقون على طعامكم اشترعوا على طعامكم يبارق لكم فيه واحنا فعلا زمان كده كنا الناس من الاول في الزمان الأول في ساحه كلهم يا اخي الاستغراق وذرجوا اولادهم ومعاهم المطابخ او, أو في بيت واحد في دار واحد انا اذكر كنا في حاله كبيره بيت يطبخ ويوزع على الجيران سبحان الله ورك ايش متورده جميل جدا مش مكلف والناس لطا ولمضه فيه ألفة بين الناس فيه تحاف بين الناس وكلهم انتظروا متى يؤذي للظهر متى الناس يصدق يروح يوزع الصحون والصحر الصغير يبارك اه اجتموا على الطعام يبارك عندما يعني سلطة البركة في الكلام في قال إن جماعة والفريد في الصحار الصحار وبارد كما ظننا على السلسل هم بس يتناول صيامة وكل دمر وفي شنهية كسر... اه... كل طفلطان اشرب طريقة اشرب كل كسرة بخبص بطرة وصموا لكن اخر الصحار مش تتصحن بقى قبل ما تنام بعد البعشة جاء صلى الله عليه أصبح أنت ماشاء الله من؟ مش جاهد الكسر معقول ولا الله؟ لا مستقلم الصحور قوله ماشي تأكل شيء يسير فصحى رؤيتنا بالصحوري؟ آه أنا كنا النبي عليه السلام لن ينبقوا عن الهواء لو الناس أيقانوا صغير مش تكى والتضهر والتقصى المجتمعات المغيرة النابية ما يسمى النابية اليوم لو اتبعوا لهذا التعاليم ما شكوا بإحداؤها ما شكوا التدور بمسا ولا قيلة الماجدة ولا لهاب البركة ومحكي البركة سلط البركة والناس لو انهم اتبعوا هذي التعاليم لزادة البركة والبركة هي النماء الزيادة وفي قد وهي من الله سبحانه وتعالى قبل كل شيء هي الله وأنكم تعلمون في الحديث عائشة بالصحيح أنها قارج أن يكون فيها عليه الصلاة والسلام وطرق منه شطر شعير على رفعه فأكانت منه زمان شوف زمان شوف كلمة زمان فلما كنته فنيأت فلما كنت فنيت في البركة من الله سبحانه وتعالى فمن أسباب الجماعة من أسباب البركة حضور الجماعة ومن أسباب الخير والألفة والاجتماع تشوط الصفوف لتسوون من صفوفكم أو ليقالفن الله بين وجودهم أو بين قلوبهم لأن مئة رسول صلى الله عليه وسلم كما يسوي الرجل الفداح التي يبريها يجعلها سوى بالدرجة راحية فهنا يكون بلد ربيكم فلو عندنا نجويل ابن عارض أول شيء ما تصلى في الجماعة كأنما تصلى الصلاة وما تصلى الصبحة في الجماعة فكأنما صلى الليلة چ وذكر الله تعالى حدثني ايه زكريا بن عمرو قال حدثني محمد بن قال حدثني محمد بن الله رحمه الله عن السهولي قال حدثنا عبد الله الزهر وسلام الله عليه جميعنا عارفين جانا عند ابن شحن اجمال الحكم لهذا الشحن قال حدثني نصر قال حدثنا بش يعني ابن المفضل صبب عن عن آل سب السيرين قال سمعت جند بن عبد الله يقول قال وصل الله صلى الله عليه وسلم وصل الصحة فهو في دمه الله يعنيك أمان الله وحزه الله وكلا أتي الله فلا الله من دمه بشيء فيدركه فيقبه فمن فلا تغنق الله من ذي مدين شيء فيفركه فيفره فيناجا يعني انت بحبك وامان وذي مدينة لماذا تعصق ولماذا تنفت بكبائل ومحرمات القارس لا قالوا حدنا لي عبور لإضايق دورة قالوا اسماعيل عن خالب عن أنس فلو سمعتم ابن نوفل القصري يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى صلاه الصبح في مكة يعني غفلت صلاه الصبح ولا تقضى الصلاه بالجماعه فلا يقبل الله شيء فان الله من الذي شيء فانه من يضرو من الذي شيء يدركه أو يدركه هم المعباو على وجهه النامجان وذلك المخلفات ترك أمر الله قالوا حددني أولوك له نبي سيده حددنا زيد بن عرون عن دول عن الحسن وهو الحسن عن زيد بن سوفيان عن نبي عليه وسلم هذا ولم يبدو ويقبه في النامجان نكتب في هذا الطريق الآن فبخصوص إن شاء الله المرسل جديد وعن عليك فيما تعلم في إرشاد الفحول وعلى الحياة إن شاء الله عن قريب الأسابيع المقبلة بإن الله في محاول الأجل النسخ بإننا بإننا فإذا ودنا النسخ بإن الله وقريب بإن الله فأكتبانوا المواجهون من بعض الأجل فإلى ذلك على حين أسوال مقبل بإن أستوى <تصفيق> قبل الله أعزائي إن شاء الله يعود آه أسهل الله أعلم ستشده